بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الهدى فامننا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيه هنا على الله شططا وأن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 Wahai, Allah, kami Fawajdinaa mulai terasa sedih dan syubhat, wa anna kunna nqadu minha maqadil sem, fabiya stemiil an yajdirahu shhadah wa ceda, wa anna la nadril ashar urid biman fil arz abn aradahim Rabbu أَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا قَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّ ظَنَّنَا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى نبي فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وان مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا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 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني Tiada yang menentang Allah, tiada yang menyembah selain Dia. Tiada yang berhenti dari beribadat kepada-Nya. Tiada yang berhenti dari beribadat kepada-Nya. Tiada yang berhenti dari